بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدخا فالمغيرات صبخا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود